فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقصا يقولوا سحاب مركوم